اتْبَعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَقَرِيبُ عَلَا قِبَلٍ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِ